اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا, وبالوالدين إحسانا وبذي, القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ل ل ق ر ب ى والجار ا ل ج ن ب والصاحب ب الجنب وابن السبيل, وبن السبيل وما موسوعه ن كان مختالا ا ل ن ا س ب ل م خ و ي ك ت آتاهم و ن ما ا ل ل ه من ف ض ل ه و ي ك ت م ا ت ا ه م ا ل ل ه م ن ف ض ل ه وأعتذانا للكفر اسماء ل الله وعصر وسود الحسنى